حطوا قبل شارع الهارنس تحويل الناس متسارعة والنض متسارع مستغرب المزدحام الشارع الليلة وعرفت وش السبب في زحمة الشارع مرت عليهم بلى بطل ولا شيء ولا شيء لما مرت عليهم حطوا قبل شارع الهارنس تحويل الناس متسارعة والنض متسارع مستغرب من ازدحام الشارع الليلة وعرفكم اش السبب في زحمة الشارع مرت عليهم بلا غطوهة ولا شيلة الشارع ضيق إلى مرته وهي بارع لدت وهي مائلة لو ما بها ميلة لمن ثنان خصرها من طولها البارع تومي يبعودن وراها الناس تومي الله راية والسكال <تصفيق> تومي العودن وراه الناس كميله الله لا ياكل السقايب والزارع لا جيتك بتحتال بيها ما معي حيله يرد نظرات عيني قلبي الوارح ما هي مع الناس يا دنيا ما نمتيله اقرب بني عم هذا الحرب ويصارع الكل منهم حصان ويبضيك حيله كلو خطاطيبها وحصانها قارع إذا صدر سنها يشفع المشيله وش اللي يشفع الهزمه